فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن taj mm -hmm. bene šti Tum! إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى وَأَخَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أن أدو